إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سليدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فسنتناول إن شاء الله تعالى في هذه الساعة الأولى تقدمة لأمرين اثنين الأمر الأول في الحديث عن هذه الدورة العلمية ثم تقدمة ثانية تتعلق بالمادة الأولى التي سنتناولها ألا وهي أصول اعتقاد سلف هذه الأمة فنقسم ساعتنا هذه قسمين اثنين الأمر الأول يتعلق بالحديث عن مثل هذه الدورات ولما كنا وبما أننا سنتناول في هذه الدورة مادة ربما هي جديدة جديدة على كثير منا وهي مادة أصول النحو وسنتطرق إلى هذه المادة وفي في هذه المادة إلى الأصول التي يبنى عليها كلام العرب ما يصح منه وما لا يصح والمولد من الدخيل من المحدث من المعرب فسنرى من خلال تلك المجالس مجالس أصول النهب ضرورة مراعاة لسان العرب أن لا يخرج الإنسان عن لسان العرب في كلامه وهذا يجعلنا من الآن إذن أن نقف مالياً أمام أصل هذه الاجتماعات وهي كلمة الدورة فما معنى كلمة الدورة؟ هل هي كلمة تدل على المعنى الذي نفهم منها أو هو معناً فرض نفسه علينا فإذا علمت أن هذه الكلمة كلمة الدورة في اللغة هي مشتقة من الفعل المعروف دار يدور دورا دار يدور دورا والمقصود من كلام العرب إذا قالوا الدور فيعنون به دور العمامة لما تلف العمامة تلفها لرأسك هذا يسمى الدور أيضا دور الخيل ودور الخيل هو مضمار يجعله الناس للخيل يدورون فيه إذن فالدور هو الالتفاف بالشيء مع الإحاطة به لاحظ الالتفاف بالشيء والإحاطة به من جوانبه ومنه سميت الدار دارا الدار لماذا سميت دارا مأخوذ من الدور لأنها تلف بالناس وتحيط بهم والدورة واحدة الدور يعني إذا فعلت هذا الفعل اللي هو اسمه الضرب تقول ضربته ضربا لكن إذا ضربته مرة واحدة شو تقول ضربته ضربة إذن الدورة هي المرة الواحدة للدور عندما الدور هذه تسمى دورة وإما وإلا فالفعل اسمه الدور ف الجمع دورات وليس دورات كما نسمعه من هنا هناك دورات علمية دورات رياضية أو غير ذلك ما يقولونه وليس دورات لأن من شروط جمع المؤنث السالم عنده قواعد عنده ضوابط ليس هكذا يعني تأتي وتبدأ تجمع لا فالعلماء يقولون إذا جمعنا اسم المؤنث الاسم المؤنث شوان كان مختوما بيتاء او غير مختوما بيتاء مهمناش اذا جمعنا الاسم المؤنث نتبع الحرف الثاني الاول نتبعه بمعنى عندما تكتب القاعدة طبعا هذه امور تجعلها الحواش تجعلها الهامش يعني اذا جمعت كلمة مؤنثة تتبع الحرف الثاني تجعله مثل حركة الحرف الاول مثلا ضربة ضربة اسمؤنث ولا مؤنث اجمع ضربات لاحظ ماذا فعلنا اتبعنا الراء الضاد ضربات كانت ضربة بالسكون رجعنا الراء مفتوحة ضربات جلسة جلست سجدة سجدات وركع ركعات إيه لكن هذا المسألة لإتباع العين الفاء للعين إتباع الحرف الثاني للحرف الأول له شروط أهم شرط أن يكون الحرف الثاني صحيحا ما يكونش حرف علة واو أو آلف أو ياء. لابد يكون حرف صحيح مثلا كلمة بيضة تقول لي بيضات مش تقول بيضات لماذا لأن الحرف الثاني ما راهوش صحيح برافو الحروف العربية نوعان، كين صحيحة الله يبارك، وكين مريضة، معتلة بها علة. الحروف المريضة ثلاثة، الواو والألف واليا. ثم هو حرف علة، حروف علة مريضة. أما الأخرى تستطيع أن تحمل أي شيء، تحمل أي حالة. لكن هذه حروف مريضة. قالك ما لازمش يكون الحرف الثاني مريضا، الواو أو ألف أو يا. إذا نقول بيضة بيضات، دورة. دورات وقال ابن مالك رحمه الله تعالى في الخلاصة والسالم العين الثلاث اسما أنل اتباع عين فاءه بما شكر وسالم العين والسالم العين إذا كان سالما الثلاث اسما أنل إذا كان اسما وليس وصفا اتباع عين فاءه بما شكر فتقول في ركع ركعات ظلمة ظلمات. تتبع العين الفاء ظلمات كسرة كسرة مالك الفرص كسرة التي تؤكل قطعة من الخدس كسرات كسرات عاد لكن إذا كان الحرف الثاني معتل إياك لا تتبع قل بيضات ودورات وغير ذلك فهنا ما معنى الدورة في عرف أهل الفنون والفنون منها ما هو على منهج كتاب الله الميمون ومنها ما هو جنون تسمى فنون المهم في عرف أهل الفنون الدورة هي تحديد زمن معين للإحاطة بشيء معين أخذوه من الدور العمامة ودور الخيل ونحوه دور العمامة ودور الخيل يذكرها بالمنظور في لسان العرب قولك الدور هو دور الإمامة ودور الخيل هي إذن تحديد زمن معين لإحاطة بشيء معين يعني أنت ركح تحيط بالشيء لكن في زمن معين لو ما وضعت لو لم تضع زمنا معينا للإحاطة بهذا الشيء معين ما كان يسمى دورة. لذلك ترون من أهم خصائص الدورات العلمية هذه هو تحديد زمنها زد والاختصار فيها حتى يأتي الإنسان على المقصود هو الإحاطة بهذا الشيء المعين في هذا الزمن المعين إذن للدورات نظام خاص وهو الاختصار مع الإحاطة بأهم المسائل ابتعدون عن كثير من المسائل التي تعد من الحشو يعني شيء زائد يمكن إنسان يستغني عنه هذا فيما يخص تصحيح الكلمة هذه وفهموا معناها وحتى السياسيون وحتى أهل الفنون الأخرى يستعملون هذه اللفظ في مشاريعهم إذا حددوا زمنا معينا أحاطة بشيء معين سموا ذلك دورة فيقولون فلان يقوم بدوره شو معنى دورة يحدد زمن معين ويحيط بأشياء معينة فأهل الجد هم أول من يضعون مثل هذه الدورات ليحيطوا ببعض الفنون في زمن معين وتأتي أهمية هذه الدورات في كل زمن وفي كل مكان وخاصة في زماننا هذا وفي مكاننا هذا فالدورات العلمية هذه يعني لا نرى أهميتها بمثل ما نراه في مثل هذه الأيام في مثل هذه الأزمة حيث انصرف كثير من الناس كثير من الناس بل قل أغلب الناس انصرفوا عن ورود العلوم الشرعية التي بها يفقهون كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن ثم يكونون دعاة إلى الله عز وجل معلمين للناس الخير ومعلم الناس الخير يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر وحتى النملة في جحرها وغالب الناس اليوم لرحم المال والسلطان وصول ويبتعدون عن لراسة هذه الأصول للأسف يعني هناك صوارف عن العلم أهمها هذا المال والسلطان المال والسلطان الجاه لذلك المولى تبارك وتعالى لم يذكر لنا يوم القيامة شيئا يتحصر الكافر والفاجر من أجل صده شو؟ عندما يؤتى صحفه بشمال ماذا يقول؟ ما أغلى عني مالية هلك عني سلطانية لا أتذكر هذين الأمرين ما أغلى عني مالية أي الماء كأنه كأكلي قال لك الشيء الذي كان يصرفني عن الخير هو المال أو سلطان هلك عني سلطانية ولم يذكر أمراً موهماً نعيشه اليوم وهو الراحة مع أن الراحة من أهم الصوارف التي تصرف الناس اليوم عن العلم أهم شيء أكثر شيء الراحة ولكن لماذا لم يذكره سبحانه وتعالى مع أنه معروف أن السلف كانوا يحذرون من الراحة في مقدمة صحيح مسلم أن يحيى بن أبي كثير قال لا ينال العلم بالراحة أبدا ذلك لأن المقام أو يتحدث عن العاملين سواء بخير أو بشر حتى الأعداء من الكافرين والمشركين والملحدين لا يرتاحون فهم لا يعرفون الراحة يبذلون كل ما لديهم من وقت من جسد من مال من نفس يهجرون أولادهم بل يهجرون أوطانهم في ماذا؟ في سبيل الصد عن دين الله الزوج فهم أيضا لا يعرفون الراحة هو يتحدث لك عن معالي الأمور حتى في الشر فالراحة ركع هذه الراحة لا يعرفها العادة كذلك من الصوارف أيضا الواقع المرير الذي نعيشه بعض الناس من أجل الواقع المر الذي نعيشه ويعيشه المسلمون في كثير من الأزمنة يتركوا الحرص على العلوم فكثير من الناس لهم فلسفة يصدون بها الشباب عن العلم ومن هذه الأمور الواقع يقول لك أين نحن من دراسة مثل هذه الأصول أصول الفقه أصول الناح، الفاعل هل يرفع لا لا يرفع لا يجوز تقديمه على الفاعل أين نحن و هذه المنكرات قد ضربت بأجنحتها على المجتمع المسلم فنقول هذا في الحقيقة عذر أقبح من ذنب يعني عذرك هذا واعتذارك هذا أقبح من الذنوب التي تراها لماذا؟ لأننا نحن مأمورون بأن نحرص على هذا العلم والدعوة إلى هذا العلم والدعوة بهذا العلم حتى يرث الله الأرض ومن عليها فنحن نخفف المنكرات بمثل هذه الأشياء، وهذا ضرب من الجهاد، ضرب من الجهاد، وهذا الجهاد يدوم. الجهاد هذا هو العلم، تحصيل العلم، فهمه أنك تدع الراحة، تدع المال، تدع الأهل، تدع الانبساط فهم، تدع الفسح، تنزه، تدعوا لماذا؟ لأجل أن تنكب على طلب العلم، كتابة، ومشي، وبذل وغير ذلك. هذا جهاد. لا يستطيعه كثير من الناس وهو جهاد يدوم بخلاف جهاد الأعداء من الكفار صحيح أنه من الفروض والواجبات المعظمات لكنه ليس دائما تمر بالمسلمين مرحلة لا يستطيعون أن يقاتلوا الكفار فيها حالة الضعف لا يستطيعون أن يقاتلوا فيها الكفار أو مثلا في قولي عز وجل في سورة الفرقان وجاهدهم به كبيرا سورة الفرقان شو؟ مدنية ولا مكية بإجماع العلماء مكية ونحن نعلم أنه في مكة لم يكن القتال مشروعا بل كان محرما فما بال المولى يقول وجاهدهم به جهاد الكبير شو المقصود جاهدهم أي بالحج والبيان بالدعوة وكذلك المنافقون يجوز قتلهم المنافقون يجوز قتلهم ما ما شرع الله عز وجل قتلهم لا يتحدث الناس إن محمدا يقتل أصحابه عليه الصلاة والسلام ومع ذلك يقول الله عز وجل يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين بماذا؟ بالحجة والبيان بالعلم فنلاحظ أن هذا الجهاد عام في جميع الأوقات مع جميع الناس وفي سنة أبي داود عن أنس بن مالك قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وأرسنتكم فإن استطعت أن تجاهد المشركين بأحد هذه الأنواع فلا تقعد وإلا كنت من القاعدين من المخلفين أما هؤلاء الذين ليحسنون إلا النوح والبكاء والصياح والعويل فهؤلاء لا الإسلام نصروا ولا الكفر كصر إذن فالمسلم عليه أن يجتهد في تحصيل وصول العلوم وفي تحصيل أمات العلوم أمات العلوم أي الأمور التي ترجع إلى كل الأشياء ولا لا يمكننا ذلك إلا في إجراء مثل هذه المجالس المحددة زمنا والمحددة فنًا حتى نأتي على أمور إن شاء الله تعالى تكون نافعة وثمارها يانعة ونبدأ في أول مجالسنا هذه. ونقدم ما قدمه الله عز وجل ونبدأ بما بدأ الله سبحانه وتعالى به والإنساء طبعا هذه اليوم الأول تكون بمثابة المدخل إلى كثير من العلوم سترون أنه أول مجلس دائما يكون مدخلا يكون مقدمة فهم مصطلحات فهم أشياء بيان فائدة هذا العلم وغير ذلك وإنسان وأن إذا يحرص على تقييد أهم شيء أهم شيء تعريفات مثلا والدوابط والأصول فإذا أمكننا بعد أن تمضي مجالس عدة إذا أمكننا كتابة هذه الأشياء وتوزيع عليكم فإن شاء الله تعالى لن نكون من المقصرين ف مدخل إلى دراسة حصول اعتقاد السلف فنقول من باب بيان فضل هذا العلم وفضل الاعتناء باعتقاد السلف أنه ينبغي للمسلم دائما وأن لا يغفل في جميع لحظاته أن يسأل الله سبحانه وتعالى العلم النافع، والعلم النافع هو الذي يعود على المسلم بالخير في الدنيا والآخرة، لأن هناك علم نافع وهناك علم غير نافع، وهناك علم ضار، هناك علم لا يضر لكن لا ينفع، هناك علم يضر، وهناك علم نافع، فالإنسان عليه أن يسأل الله سبحانه العلم النافع كما جاء. في الحديث الذي رواه ابن ماجه وغيره وهو في السلسلة الصحيح لشيخ الألباني رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل الله علما نافعا سأل الله علما نافعا وتعوذ بالله من علم لا ينفع سأل الله علما نافعا وتعوذ بالله من علم لا ينفع ولم يقتصر رسول الله عليه الصلاة والسلام في على هذا الأمر فقط بل بين لنا كيف نسأل الله تعالى ذلك فقال كما في الحديث صح مسلم عن زيد بن أرقم أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها حتى قال اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع لاحظ اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء ومن دعوة الله اشتجاب لها وأمرنا بأن نحرص على ما ينفعنا لا نكتفي فقط بالدعاء لأن الدعاء هذا مدخل إلى التوكل ولكي لا نطعن في التوكل لأن التوكل والدعاء واتخاذ الأسباب أمرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام زيادة على ذلك على الحرص ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك صح ما هو الشيء الذي يمنعني من الحرص قال ولا تعجز سبحان الله ولا تعجز اي إياك أن تعجز إياك أن تخمل أن تتكاسل احرص على ما ينفعك ولا تعجز وكيف لا أعجز واستعين بالله احرص على ما ينفعك ولا تعجز واستعين بالله هذا من جوامع كلميه رسول الله عليه الصلاة والسلام لذلك قال كثير من أهل العلم ومن باب النصح أنصح الإخوة أن يحاولوا أن يطالعوا ومن طالعها يحاول أن يذاكرها ويراجع دائم من هذه الرسالة نافع للشيخ ابن رجب الإمام ابن رجب الحنبلي فضل العلم السلف على الخلف فهذه الرسالة ينبغي أن يرجع إليها طالب العلم دائماً يعني يقرأها بمثابة الدواء اشترى الدواء تتعاهد في فكذلك هذه الرسالة نافعة جدا فيقول رحمه الله تعالى العلم النافع هو ما عرف العبد بربه العلم النافع هو ما عرف العبد بربه ودله عليه حتى عرفه ووحده وأنس به واستحى من قربه وعبده كأنه يراه هذا هو, المقصود هذا هو المقصود من علم العقيدة أن يعرف الإنسان ربه وأن يدرس عن ربه سبحانه أن يتقرب إلى الله سبحانه وأن يأنس بربه وهذا العلم يثمر الخشية هذا هو المقصود لأن الاعتقاد المفترض أنه ينحصر في هذا دراسة العقيدة بمعنى تدرسه صفات الله وأسماءه التي تعرف كبير فتزداد له حبا وتزداد له قربا ثم تنتقل إلى دراسة الإيمان بالملائكة إلى دراسة الإيمان باليوم الآخر تدرسه دراسة معمقة يعني تعيش تلك الأيام فيها يعني تعيشها هذا المقصود ثم تدرس الإيمان بالرسل لازم تعرفهم لماذا لأن إنسان إذا درس عن الرسل تخلق بأخلاقهم وسلك منهجهم كيف تطالب الناس بسلوك منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله وهم لا يدرسون عن الأنبياء لازم يدرس عن الأنبياء من هم هؤلاء الأنبياء كم مضى من عمرهم ومن يدعون الناس كيف كانوا يدعون الناس هذه مهمة هذه الأمور والإيمان بالكتب بكتب التي أنزلها الله عز وجل فإن تدل على رحمته بخلقه وزد على حكمته وعلى ساعة علمه سبحانه وتعالى تعرف زيد وتؤمن بالقدر والقدر لا يخفى عليكم أن من أهم المطبات التي يقع فيها عوام الناس هو قلة يقين بالقضاء والقدر إذن فالمفروض دراسة العقيدة تكون عملية ولكن لما حدث في الأمة ما حدث وحدث هناك افتراق في جميع هذه النقاط في جميع هذه النقاط الستة التي ذكرناها فكان لزاما علينا إذن أن ندرس العقيدة دراسة نوع آخر يعني ندرس تلك العقيدة نعم، ولكن ندرس الأمور لاعتقاد السلف من جهة أخرى وهو أصول الاستدلال على منهج السلف، يعني أصول اعتقاد السلف بمعنى ما هي الأشياء التي يبني عليها السلف معتقداتهم؟ إذا فظهور مثل أهل البدع وأهل الأهواء وأهل الانحراف أضع على المسلمين أوقات فجعلوهم يبحثون في ما هو زائد على أمر وهو الاستدلال عليها. وإن فقد كانت العقيدة معروفة مستندها كتاب الله سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وما أجمع عليه سلف هذه ثمرة المعتقد نقول ذلك لننبه ذايم الأخ أن لا يغني لا يغنيك أبدا أن تهتم بالجزء الأول فقط هو كيف نرد الشبهات وكيف نستدل على الصحة لا تغفل عن الأمر المقصود شو هو الأمر المقصود هو معرفة الله معرفته ومعرفة أركان الإيمان الستة لذلك يكمل ابن رجب رحمه الله تعالى كلامه النافع يعني كلام جيد فيقول كان الإمام أحمد رحمه الله يقول عن معروف من هو معروف معروف الكرخي هذا معروف الكرخي تنازعه الناس هو من من السلف الكرام يعني من الصالحين العظام ولكن تنازع الناس فدعاه إليه الصوفية الصوفية ما تركوا إنسانا صالحا إلا وأرادوا أن يستميلوه إليه يقول الإمام أحمد عن معروف يعني كيف نال تلك المرتبة فقال كان معه أصل العلم شوف منيح كان معه أصل العلم خشية الله هذا هو الأصل كان معه أصل العلم خشية الله فأصل العلم قال ابن رجب هو الذي يوجب خشيته ومحبته والقرب منه والأنس به والشوق إليه شوف أنا أقول لك يا أخي إذا كنت تدرس العقيدة وما كنت تشوف هذه الأشياء غير اتهم نفسك لابد أيضا أن تغير المسار في دراس العقيدة. تدرس العقيدة على النحو الذي ذكرناه من دراس أصولها وكيف يستدلها ثم تدرس ثمارها لأن ت... درست الثمار هذه هي التي تورث مثل هذه الأشياء محبة الله وخشيته والقرب منه الأنسى به ثم يتلوه العلم بأحكام الله فقه ثم يتلوه العلم بأحكام الله عزوج من حلال وحرام ومندوب ومكروه وغير ذلك وما يحبه ويرضاه من العبد من قول أو عمل أو حال أو اعتقاد فمن تحقق بهذين العلمين يقصد علم الاعتقاد وعلم الفقه كان علمه نافعا وحصل له العلم النافع والقلب الخاشع والنفس المطمئن والدعاء المسموع شفت يعني إذا حصلت هذين الأمرين الاعتقاد في الله الصحيح زد ومعرفة الأحكام فعندئذ يحصل لك ما سأله رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن العلم النافع يأتي تلك الأشياء من لا ينفع ونفس لا تشبع فهم وقلب لا يخشى ودعوة لا يستجود بدأ بالعلم لأنه ثمرت هذه الأشياء ومن فاته هذا العلم النافع وقع في الأربع التي استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منها وصار علمه وبالا وحجة عليه لأنه لم يخشع قلبه لربه ولم تشبع نفسه من الدنيا بل ازداد حرصا عليها وطلبا لها ولم يسمع دعائه ولم يسمع دعائه ويقول أيضا ابن القيم رحمه الله تعالى مقدمة ابن القيم في أعلام الموقعين رائعة جدا فيقول رحمه الله تعالى إن أولى ما يتنافس به المتنافسون طاهد المنافسات أين تكون وأحر ما يتسابق في حلبة سباقه المتسابقون ما كان بسعادة العبد في معاشه ومعاله كفيلا لذي يحصل لك السعادة وعلى طريق هذه السعادة دليلا وذلك العلم النافع والعمل الصالح اللذان لا سعادة للعبد إلا بهما ولا نجاة له إلا بالتعلق بسببهما فمن رزقهما فقد فاز وغنم ومن حرمهما فالخير كله حرم آه. الذي يحرم العلم النافع والعمل الصالح قال وهما مورد قسام الناس إلى مرحوم ومحروم الناس قسمان مرحوم ومحروم في كتاب اسمه نداء المرحومين والمحرومين لمن؟ شو نسمع به؟ ما يسمع به؟ نداء المرحومين والمحرمين هذا كتاب جيد المعصوم الخو هذا الكتاب جيد رائع يعني يأتيك بكل نداء في الكتاب إلى المرحومين هم يا أيها الذين آمنوا والمحرومين يا أيها الذين كفروا فنداء المرحومين والمحرومين هذا فيه ذكر صفات هؤلاء وهؤلاء قال وبهما يتميز البر من الفاجر والتقي من الغوي والظالم من المظلوم ولما كان العلم للعلم للعمل قرينا وشافعا وشرف وشرفه لشرف معلومه تابعا شوف كلامه كان طيب هو طيب ولما كان العلم للعمل قرينا وشافعا وشرف لشرف معلومه تابعا كان أشرف العلوم على الإطلاق علم التوحيد وأنفعها علم أحكام أفعال العبد شوف كلامهما يتشابه جدا ابن رجب بن لقي أنفع العلوم الاعتقاد في الله وأنفع العلم بالأحكام أو أنفع العمل هو أحكام, أحكام أفعال العبيد ولا سبيل إلى اقتباس هذين النورين وتلقي هذين العلمين إلا من مشكات من قامت الأدلة القاطعة على عصمته وصرحت الكتب السماوية بوجوب طاعته ومتابعته وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى إذا لماذا أصول الاعتقال فمن خلاله ما قلناه وما سنقوله يتبين لك أهمية دراسة أصول الاعتقاد ذلك لأن البشرية قبل مبعث رسول الله عليه الصلاة والسلام كانت في جاهلية جهلا فكان القوي يأكل منهم الضعيف وكان الغني يسلب فيه الفقير وكانت معتقداتهم قائمة على الخرافات و. صراعاتهم قائمة على غير الحق الذي يرضاه رب الأرض والسماوات كانت قائمة على العصبية والقبلية وكان شعارهم ما ذكره زهير بن أبي سلم في قص معلقته ومن لم يذذ عن حوضه بسلاحه يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم شوف كلامه هكذا زهير بن أبي سلم يصور لك الواقع في ذلك الزمن ومن لم يذد أي لم يدفع عن حوضه بسلاحه يهد يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم يعني الناس إما ظالم أو مظلوم كانوا قديم فهذا هو شعارهم حتى آذن الله عز وجل لشمس التوحيد بأن تشرق على هذه البشرية فأرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ليعيد إلى الناس ويذكرهم بالغاية التي خلقوا من أجلها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فدعاهم إلى عبادة الله عز وجل على وفق ما أمر الله على وفق مراد الله أحيى به دعوة الرسل الأولين وظل على هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام ظل على هذا حتى انتقل إلى الرفيق الأعلى يعني المفهوم العام للتوحيد هو إما أن تتحدث عن الله أو أن تأمر بعبادة الله حتى لما تتحدث مثلا تتحدث عن الفقه هذا نسميه توحيد العبادة تتحدث عن الفقه وتأتي بالأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا يسمى توحيد العبادة إذا دعوت إلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام توحيد الاتباع إذا تحدثت عن اليوم الآخر كنت تحدث أيضا عن اعتقادي هذه الأمة في أعظم أركانه اليوم الآخر وهكذا ظل على هذه الحال إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى ومن أحسن ما يعبر به عن هذا عن هذه الحياة الحافلة بالدعوة إلى توحيد الله كلام الإمام الشيخ مبارك الميلي رحمه الله في كتابه الشرك ومظاهره والشرك ومظاهره من أنفع الكتب التي ألفت ففي الوقت الذي نحن مثلا نلجأ إلى كثير من الكتب النافعة نعم هي نافعة ككتب الشيخ محمد عبد الهام وأحفاده كتب التوحيد ترى اليوم في الحجاز يدرسون كتاب الشيخ مبارك المين الشرك ومظاهره يعني الشرك ومظاهره كتاب ينبغي أن لا يهمل ينبغي أن يدرس في مجتمعنا هذا من جهات كثيرة فوائد ترجع من جهات كثيرة ليس هذا موضع بسطة لكن شو يقول رحمه الله في صفحة التاسعة عشرة من كتابه الشرك ومظاهر يتحدث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيقول فلا ترك النبي عليه الصلاة والسلام التنديد بالأصنام أي لم يترك التنديد بالأصنام وهو وحيد ولا ذهل عنه وهو محصور بالشعب ثلاث سنوات شديدات يعني واحد لم يعرض محصور في الشعب ثلاث سنوات شديدة لم يعرض ولا نسيه وهو مختف في هجرته والعدو مشتد في طلبه حتى في الطريق الذي يدرس السيرة يرى الرسول عليه الصلاة والسلام كيف دعا أم معبد وزوجها يدعو إلى توحيد الله الزوجة ويدعو سراقة ابن مالك ويشتد في طلبه. ما هو يقصد الشيخ مبارك الميل؟ ولا قطع الحديث عنه وهو ظاهر بمدينته بين أنصاره. يعني حتى لما رجع للمدينة وظهر لم يقطع الحديث عن التوحيد. ولا أغلق باب الخوض فيه بعد فتح مكة. بالعكس بعد فتح مكة ازداد الأمر دعوة للتوحيد. ولا شغل عنه وهو يجاهد وينتصر ويكر ولا يفر حتى بعد ذلك باقيا ولكتفى بطلب البيعة على القتال حتى يكرر البيعة على التوحيد إذن فنلحظ رسول عليه الصلاة والسلام لم يقطع ذلك نحن نزيد على ابن مبارك وماذا حتى وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة وهو إلى التوحيد قاتل الله اليهود والنصارى لعن الله اليهود والنصارى اتخذ قبور عن مساجد في أواخر حياته عليه الصلاة والسلام في أوج قوته وفي مراحل عظم دولته أرسل جريرا بن عبد الله البجلي إلى اليمن ليهدي ما شو؟ الكعبة اليمانية ويقول جرير الحديث في الصحيحين يهدي من الكعبة اليمنية فيها ذو الخلصة يقول جرير قال لي رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا الحديث في الصحيحين وأرجو تأمله قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذو الخلصة صنم طاغي الدوس الذي كان يعبده الجاهدين فانطلقت فنفرت في خمسين ومئة فارس من الحمش من, من الحمش 150 فارس من الحمش انطلقوا نحو اليمن الى خثعم وبجيله وغيره قلنا كان عنده مشكل جرير شو ولا يحسن الركوب لا لا, لا, لا يمشي كلا يتماسك فوق الخيل في, في الفارس فقال وكنت لا اثبت على الخيل فضرب في صدري حتى رأيت اثر اصابعه أصابعه في صدري وقال اللهم ثبته أي على الفارس واجعله هذه المهديا فانطلقنا إليها فكسرناها وحرقناها وقتلنا من وجدنا عنده ثم بعث إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يخبره فقال رسول جرير والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجوف أو أجرب فبارك النبي صلى الله عليه وسلم في خيل أحمس ورجالها خمس مرات ما الذي نلاحظه في هذا القصة شيء يلفت الانتباه كان شيء يلفت الانتباه في هذه القصة شو يلا شاركو ما هو الشيء الذي يلفت الانتباه باش بالهدم لم يكتفي بالهدم. كان غير مرتاح. جيد. هذه كلها ضاع عليها السطور التي ذكروا. لم يكتفي بالهدم. لم يكت... غير مرتاح. على تريحني. لكن شيء في آخر الحديث. شو لك جرير فبارك في خيل أحمس خمس مرات. يعني كيد دعالهم بالباركة. ونحن نعلم أن عادة الرسول صلى الله عليه وسلم شنو هي؟ صح مسلم عن ابن عباس. هذا بن شعوذ إشقال. وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا دعى، دع ثلاثة دائما كي يدعو يدعو ثلاث مرات اللهم اغفر له اللهم اغفر له هنا خمس مرات اللهم بارف الخيلى أحمص اللهم بارف الخيلى أحمص اللهم في علاش خمس مرات تفهم هنا يعني ما كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يخرج عن المألوف وعن شأنه وعادته بأن يدعو خمس مرات إلا لأمر أعظم وهو لأن الأمر هنا يتعلق بجناب التوحيد فأن كان يقول لك التوحيد هو أعظم ما يدعى الله سبحانه وتعالى لنصره وتأييده شوف لما كان مضطهد بمكة كان إذا داعا داعا ثلاث مرات كان يطوف بالبيت هذا صح مسلم وجاء كفار قريش المعروفون وصاروا يستهزئون بالرسول عليه الصلاة والسلام ويلقون عليه التراب فعندما هم يضحكون بدأ رسول الله عليه الصلاة والسلام فعا يديه توجه نحو الكعبة وكان إذا دعا دعا ثلاثا هكذا يقول بالمسعود اللهم عليك بشعبة ابن ربيع وعتبة ابن ربيع والولي وجابهم قعد تعرضوا الحديث كان إذا دعا كأنه لما كان يدعو إلى نفسه لنصرته نفسه ثلاث مرات لكن لنصرة التوحيد خمس مرات عليه الصلاة والسلام في هذه الإشارات إلى تعظيم رسول الله عليه الصلاة والسلام لهذا الأمر في أوج قوته وظل عليه الصلاة والسلام على هذا الحال كما ذكرنا فنقل تلك الأرض الجرداء القاحلة فجعلها بساتين يانع وحدائق غناء تشرب وتنهل من مياه التوحيد ويسقيها الرسول عليه الصلاة والسلام بماء المتابعة حتى كانت هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس بحق وبقيت العقيدة على صفائها ونقائها لم يعترها شيء من الشكوك والارتيام حتى للأسف ذهب الرسول عليه الصلاة والسلام وذهب أصحابه الكرام الأخيار الذين كانوا بحق أمنة لهذه الأمة فظهرت الفرق ظهرت القدرية أول بدع ظهرت القدرية ثم قابلها في ذلك طبعا القادرية لابد يكون شيء مصادم لها وهو القادرية يقولون ان الامر أنف يعني انسان هو الذي يخلق افعاله كان لابد ان تظهر في مقابلها طرف وهو الجبرية ثم ظهر الخوارج في مقابل ظهروا المرجئة ثم تعرفون قصة علم الكلام كيف ظهر في هذه الامة يعني المأمون كان شغوفا بالعلوم يعني اليونان و فارس وغيرها من حتى علم الهند حتى علوم الهند فقد ظهرت الترجمة في أوج قوتها في ذلك العصر العباسي وكان من بين المترجمين عبد الله مقفع الأديب المعروف بتأييد من البراميكا المعروفين فجاءت كتب اليونان إلى دولة الإسلام وسبحان الله لما عرض المأمون بعث المأمون إلى الروم أن يرسلوا إلينا لكتب الفلاسفة اليونان وغيرهم ماذا اجتمع دار, دار اجتمع طارئ ماذا ترون فقال احد الرهبان والله ما دخلت هذه الكتب الى قوم الا افسدتهم فارسل بها اليهم فارسلوها الى المأمون وحدثت الترجمة وصار الناس يعتمدون بدلا من الوحي يعتمدون على اقيسة اليونان واقيسة الرومان فدخل في هذه الأمة هذا الاختلاف الذي نراه وصارت كل فرقة تظهر إلا ولعنت أختها كل فرقة كلما, دخل كلما ظهرت فرقة لعنت أختها فكان لزاما على أهل السنة أن يقوموا بالذود عن حياض اعتقاد الأمة لأن الله عز وجل قال ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وأي فساد أعظم من أن تمس عقيدة المسلمين وسنرى إن شاء الله تعالى في أصول الاعتقاد ثمرت البحث في مسائل العقيدة هذه. سنرى لأن أمر خطير أخطر من أن نت... من نتصوره أمره يتعلق بأشياء أعظم مما يبدو إلينا نحنا اختارت نقوله ما بال السلف يدندنون كل هذه الدندنة حول اعتقاد بعض الأشياء يعني يقيمون حربا ويصفون المخالف بالبدعة وغير ذلك سترى إن شاء الله تعالى في الأصل في أحد أصول أهل أهل السنة في نبذ العقل وذم الكلام وغير ذلك سترى فائدة هذا الحرس إذا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها فهؤلاء أفسدوا وكان لابد لأهل السنة أن يقوموا بإصلاح ما فسد من عقيدة المسلمين وفطرتهم فسدت العقيدة فسدت الفطرة وهذا هو السراط الذي دعانا الله أزوج إلى اليه وأن هذا سراط مستقيما فاتبعوه ولتتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله هذا هو الذي كان يدعو إلى الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدع إلى الله على بصيرة أنا من اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين هذا هو الذي ضمن الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه بأن يكون من أهل الفرقة الناجية افترق ابن إسرائيل على 72 فرق كلها في النار إلا واحدة وستفترق أمتي على 73 فرق كلها في النار إلا واحدة قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هي قال الجماعة وفي رواية تحسن بمجموع طرقها ما أنا عليه اليوم وأصحابي إذن فهذه الطائفة الناجية زد هي الطائفة المنصورة لا تزال طائفة من الأمة ظاهرين لا يضر من خالفهم زد ولا من خذلهم لأن المخالف عدو المخذل معاك هذا المخالف عدو يخالفك ويحاربك كين في صفوفك ما يخالفكش لكن يخذلك لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك من هنا تأتي أهمية الاعتناء بهذا الأمر وتربيه النشء عليه إن يعلم الناس عقيدة السلف ما كانوا عليه وكان لزاما أن تدارس سويا في هذه الدورة أصول اعتقاد السلف أصول اعتقاد السلف لماذا؟ لأن العلماء يقررون شيئين معروفين الأول ما بني على فاسد فهو فاس إذا إذا لا بد إذن, إذن, إذن أنّه بماذا؟ بالبناء لأنك إذا أحسنت البناء أحكمت كل شيء يعني شوف إذا كان الإنسان عنده أصل صحيح لا تخشى عليه ثانيا يقول ابن تيمية رحمه الله في عدد من مواطني كتبه ولاختلافه في الدلائل أعظم من اختلاف في المسائل. يعني انت تختلف مع الإنسان في الأصول أعظم من أن تختلف معه في الفروع. فهم؟ مثلاً أنت تتناظر تتنازل. أنت وشيعي تنظره في الفروع خطأ. ناظره في الأصول. على ماذا سنتناقض؟ ضع مع الأصول. كتاب الله نعم. كل نعم. سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هنا يبدأ تبدأ المخالفة. لأنه لا يأخذ بالسنة المستقات من عدد من الصحابة إلا عن ستة المعروفين لديهم إذا صح له الأصل اختلاف الأصول أخطر وأعظم من اختلاف في الفروع فنحن نعتني بالأصول فإذا أحسننا وأحكمنا الأصول سهل علينا بناء الفروع عليها وحتى لو خالفت إنسان صرت ميز سبحان الله هل خالفني في الأصول ولا خالفني في الفروع فهم لأن كثير من الناس الآن لا بد إنسان إذا أخرج إنسان من دائرة أهل الحق تخرج بأصول أهل السنة ما شيء ما شيء لا أهل السنة لا علاقة له. لا بفرع أهل السنة ولا بأصوله مفهوم لنا كي الناس هكذا لا تدرك الأصول فضلا عن الفرع والأصول التي سنعتني بها إن شاء الله تعالى في هذه المجالس نوعان أصول التلقي والاستدلال أصول التلقي والاستدلال وهذه أهم ثم أصول الإيمان أصول الإيمان أصول العقيدة أصول التلقي والاستدلال أي على ماذا تعتمد عقيدة أهل السنة والجماعة شو هو دليلها وهذا مهم. وفيه أصول الإيمان ومجموع هذه الأصول بنوعيها شحال 12 ستة في أصول التلقي والاستدلال وستة في أصول الإيمان أما أصول التلقي والاستدلال طبعا نعطي لكم إجمالا, إجمالاً. ثم نأتي إن شاء الله تعالى على التفصيل لأنه ما من أصل إلا وتحته مباحث مبحثان فالأصل الأول هو تبنى العقيدة على النقول الثابت تبنى العقيدة على النقول الثابتة ونقصد بالنقول الثابتة بين قوسين شو الكتاب والسنة الصحيحة والإجماع الصحيح فهم الكتاب كتاب الله عز وجل سبحان الله عقيدة في الله تبناه كتاب الله والسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام الصحيحة ولو كانت أحادم فهم داخل راح ندير مباحث داخل راح نديرو ما ولو كان فجدوا الإجماع الصحيح الثابت لأنه كين إجماعات لا تثبت ماش الأصل الثاني طبعا إحنا نمشي على النقول إحنا شوف نسير مع النقول حتى تموت شوف أجعل نقل عندك كتاب الله سلمت رسوله هذا هو الشيء الذي الفارق بينه وبيننا كل مخالف سواء كان كافر ولا فاجر ولا مبتدع ولا فاسق شوف فرق بينك وبينه النقل إذاك سترون في الأصول نركز عن النقل إذا الأمر الأول تمن العقيدة على النقول الصحيح ثانيا تفهم النقول الصحيح تفهم النقول الصحيح على منهج سلف هذه الأمة طبعا تحت هذا مباحث نتطرق إلى ضرورة الرجوع إلى فهم السلف هل هو ضروري؟ نعم ضروري ثانياً نتطرق إلى أن علم السلف أسلم وأعلم وأحكم هذه من القواعد علم السلف أسلم وأعلم وأحكم. الثالث العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح الأصل الرابع طبعاً كذلك تحت هذا الأصل الثالث في هناك مباحث في مباحث تتعلق بموقف النقل العقل من النقل ثم فصل في ذم الكلام وأهله القاعدة الأصل الرابع لو القاعدة الرابع رفض السلف لتأويل النقل رفض السلف لتأويل النقل يرفضون تأويل النقل وهذا سيجرنا طبعا إلى مباحث إلى مباحث تتعلق بالتأويل والأصل الخامس مراعاة الاستدلا طرق الاستدلال بالنقول طرق الاستدلال بالنقول لأن الإنسان شوف قد يعتمد على الكتاب والسنة والإجماع قد يعتمد على فهم السلف الصالح قد يعتمد على أن يخضع العقل للنص فهم تراه تفرط في الشو ما هذا شو سبحان الله ويرفض ربما التأويل ولا يحسن معرفة طرق استدلال بهذه النقول ما يعرفه ونقصد أنه لا تعارض في شاريعاته إذا جاءك نقلان أو أكثر تحسن كيف تستدل بهذه النقول أنه لا تعارض ترجع المحكم المتشابه إلى المحكم تبني المطلق على المقابل على المطلق الخاص على العام وغير ذلك طرق الاستدلال المعروفة وأخر القواعد استدل بالنقول ثم اعتقد استدل بالنقول ثم اعتقد لأن هذا الفارق أيضا بين أهل البدع والسلف السلف كانوا يعتقدون ثم يستدلون يستدلون ثم يعتقدون أهل البدع لا يعتقدون ما يراه الشيخ ما عاشه في خلفية ثم يستدل ذلك فيصبح متناقض. إذن هذه أصول ستة أصول ستة نأتي عليها وعلى شرحها إن شاء الله في هذه المجالس لدينا ثمانية عشر ساعة نحاول كيف نأتي على شرح هذه الأصول أما أصول الإيمان فهي ستة معروفة الإيمان بالله وعندما نقول الإيمان بالله فالمقصود الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته والإيمان بكتبه وملائكته ورسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله هذا فيما يخص المدخل ما هي هذه الأصولة سنتناولها ان شاء الله ثم لدينا وقف قبل ذلك كله هو تعريفات ضرورية تعريفات ضرورية ألا وهي التعريف بالعقيدة والتعريف بالسلف والتعريف بالعقيدة أهل السنة والجماعة لماذا؟ لأننا سنعود إلي دائما. سيبني يقول لك علم السلف أسلم علم أحكم لازم تعرف شو معناها السلف. قل ومذهب أهل السنة لازم تعرف شو معناها أهل السنة والمعتقد شو معنى المعتقد اعتقاد سنرى معنى هذه معاني هذه الألفاظ طبعا هذا أول مجلس إن شاء الله تعالى وقد لديكم برنامج هذه الدورة ثلاث ساعات كل يوم وثمانتاعش ساعة في أصول الفقه أصول الاعتقاد أو الحديث 12 ساعة في أصول النحو أصول التفسير أصول الدعاء هذا نكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله إن شاء الله تعالى يأتي الشيخ محمد حاج عيسى لتناول المادة الثانية